121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. عبس وتولى أن جاءه الأعمى 123. وما يذريك لعله 124. أما من استغنا فأنت له تصدى 125. وما عليك ألا يزكى شفاء ان تعنه تله كلا ان ها تلكره فمن ساذكر في صحفكم او مَتِّم مَوْفُوعٌ مَقْهَرَةٌ بِأَذِي سَفَرَتْ كِرَامٌ بَرَرُ او تِلَ إنِن أَي شيءَيْ خَلَقَ مِن النُكُ فَْتٍ خَالَ قَو فَوْقَدَ رَثُم مَنْ السَّفِيلَ يَسَّرَغُثُمَّ أَمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ثُمَّ آمَنْتَهُ فَأَكْبَرُهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ 117. ويأتي إلى طعام ذي أنى صبهنا 119. كما شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وزيتنا ونخلا وحبائق ظلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعاغكم 117. وأمه وأبي وصاحبة وبني لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني. ووجوه يومئذ عليها ظبرة ترهقها قترة أولى